بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنذلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استمى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الفرى وإن تجهر بالقول فإنه ي السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الخصمى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَإِنَّمَا أَتَاهَا نُذِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْمَاضِي الْمُقَدَّسِ قُوَّةٌ وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها ماه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية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 ساري يبقى قولي واجعلني وزيرا من اهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمبي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل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 وقتلت نفسا فرجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ هبا إلى فرعون إن له طرى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع العدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرور الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسنك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا أخرجنا به أزواجا من نبات شتا كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يخشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا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 أنا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحره لأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا أَمَنَّا بِرَبِّهَا رُوْنَ وَمُوسَى قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَلَّ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُنَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ ولا تعلم أن أينا أشد عذابه أبقى قالوا لن أثرك على ما جاء أنا من البيانات والذي فطرنا فقد ما أنتقاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خيره وأبقى إنه من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وما يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات علا.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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدلكم وباعدناكم جانب الطير الأيمن ونزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى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 قال فإنا قد فتنا قومة من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا خسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامرين فأخرجناهم عجلا جسدل له خوار فقالوا, فقالوا هذا إلهكم وإله سافنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضره ولا نفعه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما يا قوم إنما فطئتم به وإن ربكم رحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارو ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني عصيت أمري قال يبنى أم لا تأخذ بإحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي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 قال فذهب فإن لك في الحياة أنت قل لا مسا س وإن لك موعدا لن تخلفه وَالْغُرْ إلَى إلَاهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفَةً لَنُحَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَاسِفَنَّهُ فِي الْيَمِنِ أَسْفَأٌ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة مزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن إلا لا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي لسفا فيذنوها قاعا صفسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم إذ اللَّه تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورَضِيَ له قولاً يَعْلَمُ ما بين أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَصَ ولا وَلَا به بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحِيِّ وقد وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مؤمن مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظُمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ حُرَّانًا عَرَبِيًّا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقوى أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحيه وقرب بزدني علم ولا قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج جنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما واحتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبخا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرور يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجن مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للفقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي من بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا